جانا تاني بعد الفاصل وما تنسوش اي حد عايز يشارك معانا في برنامج المواهب يبعث لي موهبته في مسج سواء اغنى او شعر او تقليب او رسم أو, او تصوير او تصميمات لصور كريم او فيديوهات وان شاء الله كل المواهب اللي توصل لنا بتكون معانا في الحلقات لسه مكملين حلقتنا على الغيرة والنفسانة وكنت بسألكم قبل الفاصل ايه هي اسباب الغيره في نظركم ايه اللي ممكن يخليني اغير اساسا من شخص تاني في كذا سبب للغيرة او الحسد او النفسانه ايا كان اسمها زي الغرور وحب الرئاسه واني حابه دايما اكون نمبر وان مش بس كده مش وحش اني احب اني اكون الافضل الوحش انك تبقى رابط نفسك وحياتك وكيانك مع شخص تاني وساعات اكتر من شخص كمان حب الرئاسه مش اني عايزه اكون نمبر وان وبس لا ده انا مش عايزه حد لا ولا حتى في مستواي بس رايي ان الشخص الغيران او المنافس ان هو غيران وحاسد لانه معترف بفشله انت بتعترف انك فاشل وانك عمرك ما هتوصل للي غيرك فيه بتقولي لنفسك انا فاشل مستحيل اسبق او اكون حتى في نفس المستوى عشان كده بتغير من الشخص دوت وتتمنا له زواج النعمه اللي, اللي هو فيها هروح دلوقتي على البيج نعرف ارائكم على الجزيره والنفسانه ايمي روزي هالوز عليكم انوج منوره ده نورك يا ايمي ميرسي حبيبتي عايزه اعرف رايك على النفسانه والجزيره ايه وما تنسوش يا جماعة اللايكس للصور الصور تقريبا كلها نزلت على البيج فمن فضلكم ما تنسوش اللايكس عشان اكتر صوره هتاخد لايك اللي هتكسب ان شاء الله مانو عثمان بليز لينك لينك اهو يا مانو شاركينا في الحلقة حلقتنا عن الغيره والنفسانه عايز اعرف ايه معنى الغيرة بالنسبه لك وايه اسباب الغيرة في وجهه نظرك نور النجار معلش يا إنجي ناس دماغها وجعايها يا اختي <تصفيق> ما هي دي من الناس اللي من نفسنا برضو يا نور هي الناس دي مش من نفسنا ولا ايه دول اكتر ناس من نفسنين يعني تعرفي والله العظيم الناس دي لو ركزت في نفسها شوية بس كده والله يشتغلوا ويبقوا زي الفل ويدعموا اللي بيحبوه خلاص على كده بس الناس دي فعلا تعبانها يعني ربنا يشفي برينسس ناجلا شوفي يا نوجي عرق مذيعة مش كل الناس زيك قلبها قلب خصايا <تصفيق> في ناس ربنا يكفينا شر الغيرة عام يقلوبهم ربنا يخليك يا ناجلا انت عشان بس طح بيتي وحبيبتي فبتقولي كده يعني فيه ماس على كده بيتألحب اقولهلك برا رادي <تصفيق> محمد محروس أنا عن انا على نفسي انجي باخد الموضوع ده مش غيره لكن باخده كحافز يشجعني على اني اشتغل واكون احسن من الشخص من الشخص ده بس مش هبقى حاقود عليه لا احاول اتعامل اتعلم منه واستفيد منه واحاول اكون احسن منه وخليني دايما وخليكي دايما مؤمنه بان مفيش حد كبر مفيش حد ايه بيغير مش بيغير ربنا ف فانا عمري ما هبقى اكبر ما فيش حد اكبر انا مش عارفه اعرف الحته دي عمري ما حب اكبر من حد ولا هو نفس وهو نفس الحكايه لازم هيلاقي الاحسن مني انا الجزء الاخير ده مش عارفة مش فاهماه خالص على فكرة يا محمد انا اللي عجبني انك بتقول ان الغهيرة حافظ ليك وبتشجعك لانك تشتغل احسن انك تبقى احسن من الشخص ده مش تحقد عليه ودي حاجة كويسة دي الغهيرة الاجادية اللي انا بتكلم عنها المفروض تبقى عند كل واحد فينا لكن مشكلة بقى في الناس اللي من اللي عندها الغهيرة الجنونية اوكي أه. نشوفني تاني معانا طيب سواني بس على ما بعمل فلاش دي احدى بوسي أليكس وبعدين في الأغاني الحلوة دي بهديها الكريم والشخص تاني أنوجه عرفاه متسياحي نفسك كده يا بوسي حازم فتحي <أهزم فاتحي> الغيرة هي عدم رضا من الشخص على حاله تمام يا حازم ومش بس عدم رضا من الشخص على حاله لا ده كمان اعتراض على حكم ربنا ربنا بيقسم الأرزاق لكل واحد وبيدي كل واحد رزقه وحقه فأنا كمان مش بس بغير ان انا مش راضي عن حالي انا كمان بعترض على حكم ربنا في انه بقسم ارزاقه على الناس احمد ديابيان مسائل جمال يا بني ادمين شو اخباركم يا حلوين ومنور يا انجي كالعادة ضنورك يا احمد مرسي عايز اعرف رأيك عن الغيرة والنفسانة وايه اصدابها وفاء سيدة صوتك حلو قوي يا انجي فيه حنان زي صوت كريم ربنا يخليكم ربنا يخليكو لي مشتي يا وفاق ده من زوئك ربنا يخليكي احمد زيابيان النت ده هيجيب لي شلال مش عارف اسمع حاجة لا بعد الشرع عليك احمد وحاول تسمع كده معانا ان شاء الله انا عايز اعرف رأيك عن النفس نور محمد الغيرة الطبيعية اللي بتكون حافز للانسان انه يطور من نفسه كويسة انما الغيرة اللي تبقى نفسنا دماراد وعدم ثقة في النفس تمام جدا يا نور انا مفع على كلامك ده جدا واتمنى ان كلنا يبقى عندنا الغيرة الايجابيه اللي تحفزنا ان احنا نعمل احسن واننا نبقى الافضل دي حاجة كويسة ودي اللي هتخلينا ننتج ونبقى احسن بلد في الدنيا لكن الغيرة اللي هتفضل تاكل فينا دي دي هترجعنا 100 خطوة لورا فوسي الكس التصميمات كلها واو انا محتارة كيمو في اي صورة في اي صوره بتكون رائع <تصفيق> طبعا كريم في اي صوره بينورها يفوسي بس لازم تعملي لايك للصور بصي يا لايك لكل الصور ولا تزعلي بريق الماس النجوم منوره يا قمر بنورك يا برؤه يا جميله وابقي شوفي الانبوكس كده عشان <تصفيق> الحاجه اللي بعتها لك <تصفيق> طبعا يا انوش في نوعين في نوعين من الناس نوع بيغير من الشخص من الشخص على نعمه ربنا عن نعمة ربنا عليه وبيشتغل على نفسه عشان يوصل لنفس مرتبة هالشخص ونوع تاني بيحسد الشخص وبيتمنى زوال النعمة منه وللأسف النوع ده هم الأكثرية ونادر ما بتلاقي شخص بيغير بيغير غيرة حميدة ويتمنى الخير للغير لا والله يا بريء في ناس كتيرة جدا كويسة وفي ناس بتغير الغيرة الحميدة زي ما انتي بتقولي عليها اللي هي الغيرة الكويسة لكن في ناس تانية بتبقى والله العظيم يعني أنا بشوف ناس من نفسنا تبقى عايزة تحرقيهم مصطفى احمد ميزانه جميل ازيك يا احلى انجي منوره القعده ربنا يخليك يا مصطفى ده من ذوقك يحيى سايكو طيب هو في في حل للنفسانه دي اكيد في حل ان احنا نرضى بالربنا ربنا كتبه لنا وان احنا ما نبقاش دايما باصين اللي في ايد غيرنا ونحاول ان احنا نبقى الافضل في شغلنا وفي حياتنا لو حسنا من اخلاقنا وحسينا من طريق شغلنا ومن حياتنا مش هيبقى في النفسانه وشغل الشغل اللي من تحت لتحت دوت اللي بيودي في داهيه عبدو عاطف كنت عايز احط التصميم دي كريم احط لينكو ولا ايه بالزبط عبدو لو عايز تواريلي الناس على البيتج بس حطه على البيتج ولو عايز يدخل معانا في البروغرام ابعت ويلي في ميسج على اكاونت انجيدياد وحيدخل معانا ان شاء الله في حلقة التصميم الجاية لسه عايز اعرف قراءكم عن الجيرة والنفسانة فرنسس ناجلة شوفي النوجة الغيرة اوحى الشيء في الوجود بس لو الغيرة بحقده, لو غيرة بحقده نفسنا تمام. مهند كامل مزعنق جميل اوبا بقى انا جيت جوجو جوجو يا جوجو من وارا ده نورك يا مهند ربنا يخليه كلك زوء عايز اعرف رعيك يا مهند عن الغيرة والنفسانة ايه طيب دلوقتي هروح نسمع صانق ما تنسوش البوتينج للصور اعملوا عليها لايكس بليز وعايزه اعرف ايه تأثير الغيره علينا وايه اضرارها على كل وايه اضرارها على نفسيتنا على حياتنا هروح دلوقتي نسمع اغنيه ونرجع تقولوا لي ايه اضرار الغيره علينا وايه تأثير النفسانه علينا هروح نسمع امال ماهر ونرجع تاني استنوا عنا عن الغيرة ونفسنا كنت بسألكم في رأيكم ايه هو تأثير الغيرة علينا؟ وهي أضرارها على نفسيتنا حياتنا؟ الغيرة اللي أضرار كتير قوي. الغيرة عنده زي النار اللي بتاكل في الحطب. الغيرة بتجيب القلق دائما وبتخلي الحسد مشدود طول الوقت. بتدي نيجتيف إيجو فظيعة. الغيرن ببطل يشتغل وبيبطل ينتج <تصفيق> وبيبطل يبقى لقيمة لأن لانه ناسي نفسه ومركز مع غيره. عارفين لو جينا حسبناها اول شخص بيضر من الغيرة والحسد هو حسد نفسه. بيضمر نفسه بيقول لنفسه نفسه انا ناكر انا ولا حاجة بس في نفس الوقت بيكون متصور ان مفيش فيش حسن منه وهو الافضل بجد لسي كل واحد يركز في نفسه ويبص على نفسه بس يبقى يبص على الحواليه هنروح نرجع تاني للبيج ونعرف اي رأيكم في الغيرة زي بتأثر علينا وان نفسنا زي بتأثر علي حياتنا أوكي. نعمل ريفراش بس ثواني احباد زيابيان كله بينفسن والندالة دي حاجة عامة امتى نتحسن ده اللي في الوش بيبان بيبان حبيبك يلف, يلف وينفسن اللي في الوش بيبان حبيبك يلف وينفسن مش عارف اقول ايه بصراحة في الموضوع ده ما عادش حد بيسيب حد في حاله ولا حد بيحب حد كله بتاع مصلحته ده انا لسه جاي من الدرس دلوقتي وحصل معي موقف نفسنا من واحد مش عارف بيكرهني ليه مع اني بحبه ربنا يهديه بيهدي الجميع الله عليك يا احمد انت كده قلت احسن حاجة ربنا يهديه مش هو عشان من منك او عشان هو حد انسان فيه في نفسه مرض تبادله نفس الشعور وتبقى انت كمان بنفس الطريقة قول ربنا يهديه وكبر دماغك منه خالص ما تديلهوش اي اهميه ده الافضل فكتس في نفسك هو يا اما بقى ربنا يهديه يا اما يدمر نفسه من غيرته وفاء ثابت انا دلوقتي غيرانه عشان ما بشوفش كيكويه دول غير لما الراديو يشتغل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أه> لا ما تجريش جريشه وفاء ان شاء الله كيكويه كلهم ناس جامدين وعلى طول منورين البيج كده وعلى طول على البيج يعني على طول بيج كريم ما بتبقاش فاضيه خالد هاكر انا يوم ما بنفسن على حد بتكون بسبب واحد انه ما يكون ما يستاهلش الحاجه دي أنا يوم ما بنفسنا على حد بيكون عشان سبب واحد انه ما بيستاهلش دي لا على فكره يا خالد مش ما ينفعش تقول فلان ما يستاهلش الحاجه دي ربنا بيدي كل واحد هو شايف ربنا بيدي مين سواء بقى يستاهل سواء ما يستاهلش دي حاجه احنا ملناش فيها جلد الحق فسيب كل واحد في حاله كل افضل برنسس نجله بصي يا نوجة في واحدة ممكن تغيري من واحدة جدا وممكن تنتقدها وتقعد تقول شوفي عامله شعرها ازاي شوفي لابسه لابسه ازاي وهي من جواها بتقول يا ريت اعرف اعمل زيها بالضبط كده ما هي دي نفسنا انا عليها يا نجله ان احنا بيكون شايفين ان الشخص ده فعلا كويس او احنا بنهجم نفسنا انه مش كويس من كتر ما احنا شايفين هو قد ايه انسان كويس وقد ايه ناجح فاحنا نفسنا نبقى زيه ومش عارفين زي ما انا قلت بنعترف بفشلنا ان احنا ولا حاجه هانا زادة طارق من وراي النوج ايوه بقى وسمعتك اخيرا تقلقي بقى ربنا يخليك يا انا ده من زوئك والتصميمات كلها حلوة قوي جود لك حبيبتي جود لك لكل الناس اللي معينا بجد تصميماتهم تحفى مش سيليهم احمد ديابيان هي غيرة مطلوبة في الحياة لكن مش اوفر قوي يعني زي زي ناس والله يحقضة حتى النخيعة مش عارف اعمل ايه ده بيبقى معي وبعد ما مش يتكلم عليا وناس مريدها و احنا حنلاقيها من ايه ولا من ايه خبيت الحقد انا اصلا مخنوق من نفسنا خالص والله كلنا مخنوقين من نفسنا ياحمد و ما بتحبش الناس من نفسنا بس المشكلة ان احنا ساعات ممكن احنا نفسنا نفسنا على حد زي اللي بتبقى المشكلة فازاي ان احنا نبدأ بنفسنا و ان احنا بنبقاش شخصية الغيرانة من نفسنا الحزدة طول الوقت دي لان بجد والله فعلا اضرارها وحشة قوي سولا دراز والله يأنوش الجيرة دي عادة سيئة جدا وممكن انها تدمر الشخص نفسه مش اللي حواليه لانها مرض مزمن فاريت نتخلص منها عشان نقدر نتقدم للأمام بالضبط يا سولا ما فعلا كلامك ده جدا هي فعلا مرض مزمن واريت كلنا نحاول نبعد النفسنا دي عننا عن منا بوس بوس منورة يا احلى جوجو ما تزعليش عشان انا هدخل انام عندي مدرسة بكرة تصبح على الف خير من اهل الخير يا منا لا مش زعلانه يا قمر مدرستك اهم أه ربنا يوفقك يا جميل حازم فتحي اضرارها انها بتخلي الشخص مشغول طول الوقت باللي حواليه عملوا ايه وجابوا ايه وكده بالظبط يا حازم تمام مصطفى احمد انا كنت قاعد في امتحان وبنت قدامي بتضرب بتضرب مولتو كيك <تصفيق> وانا دعيت ع... وانا دعيت عليها تزور تفتكلي دي غيرة ولا حقد اصلا بصراحة كنت جاعين وعطشان وما كنتش عارف حاجة في الامتحان دس هي اللي غلطانة حد اياكل في الامتحان بس الحمد لله ربنا كرمني وشلت المادة <تصفيق> عشان دعيت على البنت يا مصطفى حرام عليك يعني واحدة بتاكل انت ملك ومالها ده انت ايه النفسانة يا مصطفى حرام عليك <تصفيق> لا ان شاء الله تعدي بقى من المادة على خير بس ما تنفسنش على حد تانية ديك شفت ربنا بيكون ايه اخرتها وفاء ثابت يا انجي مش مش ده عاوزين برنامج ما يطلبوا الكيكاويه حاضر ان شاء الله يوافق عيوني بعد البروجرام ان شاء الله كل الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها قولوا